لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م و ل ا ت خ ن ي يوم ي ب ع ث و ن ي و م ل ا ينفع ل ا و ل ا بنون إ ل اسماء الله ب ق ل ب س ل ي م و أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين و أ ز ل ف ت وأزلفت ا ل ج ن ة للمتقين وبرزت الجحيم ل ل غ ا و ي ن الجنة وأزلفت للمتقين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 وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إ ذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون اني لكم رسول امين